ايها المؤمنون السلام بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ما زال الكلام في المسألة الثالثة عشر وهي من كانت وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات وكان عليه صلاتان فما هو منهج تفريغه للذماء؟ وقد أفاد سيدنا قدس سره صفحة 468 من الجزء الحادي عشر أنه بناء على ما ذكرناه من إمكان تحصيل العلم بالقبلة حتى في هذا المورد بالتوجه الى سبع دائره الافوق فلا بد في تحصيل الجزم من تكرار الصلاه الى سبع جهات هذا ان لم نقل بان ما بين المشرق والمغرب وعما إذا قلنا فمقتضى هذه الروايات ان ما بين المشرق والمغرب قبله الإجتزاء بالتكرار إلى ثلاثة جوانب فقط وقد ذكر ذلك سيد المستمسك ايضا في نفس المسألة فيقسم دائرة الافق إلى ثلاثة اقواس ويصلي عندك نفس عبارة المستمسك تماما ويصلي في كل قوس إذ البعد بين كل قوس وآخر حينئذ مئة وعشرون درجة فلو صلى وكان منحرفا عن القبلة الواقعية فغاية الانحراف ستون درجه وأما لو بنينا على ما بنا عليه المشهور من وجوب التكرار إلى أربع جهات. استنادا الى روايه خراش فحيث ان المتبادر منها عرفان الصلاه الى الجهات المتقابله المتداخله فيستفاد منها ان الانحراف المغتفر انما هو بمقدار خمس وأربعين درجه لانه اذا كرر الصلاه الى اربع جهات فان كانت الكعبه في إحدى الجهات فقد اصابها وان كانت الكعبه عن يمينه او يساره فغايته انه انحرف عن القبله شنو شنو خمس وأربعون درجة لا أكثر إذ البعد بين كل جهة وأخرى تسعون درجة الذي هو ربع دائرة الأفق فنصفه خمس وأربعون فإن كانت القبلة أقرب إلى موقعه كان الانحراف أقل من خمس وأربعين وإن كانت القبلة واقعة في نصف بين جهة الغرب وجهة الشمال مثلا فغاية حرافة شنو خمس واربعون درجة اذا ففي هذه الصورة اي ما اذا كان مطلوبا بالصلاة الى قولوا يا أي أربع جهاتين بناء على قول المشهور فهل يجب عليه ان يصلي المترتبتين الى نفس الجهة او يجوز له ان يصلي مثلا الظهر الى الشمال ثم يصلي العصر الى الغرب ثم يصلي الظهر إلى الشار ثم وهكذا وقد ذكر سيدنا قدس سره أن هنا طرقا ثلاثه الطريق الأول أن يصلي أولا الظهر إلى الأربع جهات ثم يأتي بالعصر إلى الأربع جهات إما على نفس النسق أو على عكسه فيقطع بانه رتب العصر على ظهر صحيح اي يقطع بالترتيب وهذا لا كلام فيه بين الاعلام والطريقه الثانيه ان يصلي كل صلاتين الى جهه بان يصلي الظهر والعصر الى الشمال ثم يصلي الظهر والعاصر الى المغرب وهكذا وايضا في هذه الصوره او في هذا النهج بعد ان يقوم باتمام صلواته الى اربع جهات يقطع بانه شنو صلى الظهرين المترتبين الى بلي جهة. جهه واحده فان قلت بان الشروع في العاصر لا يتاتى معه قصد القربه كما اذا صلى الظهر الى الشمال وهو لا يدري أنه صلى إلى القبلة أم لا فلم يحرز ظهرا صحيحا فإذا لم يحرز ظهرا صحيحا كيف يتأتى منه الشروع في العصر لقصد القرب، وهو لا يحرز صحة ما يأتي به قلت سيد الخوي أجاب عن ذلك نفس الجواب مذكور عند السيد الحكيم في المستمسك حدس سرهما إن الجزم بالنيه يعني بأن ما يشرع فيه شنو مأمور به غير حاصل حتى مع إحراز الفراغ من الظهري باستكمال جهاتها يعني حتى على الطريقة ال سابقة وهو أن يصل الظهر إلى أربع جهات ثم يشرع في العاصر فإنه إذا شرع في العاصر لا يحرز أن هذه العاصر مأمور بها إذ لعلها لغير القبلة وإن أحرز الترتيب ففي, الفرق ففي الصورة السابقة إذا صلى الظهر إلى أربع جهات ثم شرع في العاصر يحرز الترتيب قطعا أي قطعا هذه الصلاة التي أصليها وقعت بعد ظهر صحيحه لكنه لا يحرز أنها صحيحة في نفسها لعلها لغير القبلة فكيف يتأتى منه قصد القربان وفي محل الكلام وهو ما إذا صلى كل صلاتين إلى جهة واحدة فإذا صلى الظهر إلى جهة الشمال ثم شرع في العصر إلى نفس الجهة فهو لا يحرز أنها عصر صحيحه إذ لعل الظهر ايضا فاسد فكيف يتأتى منه قصد القرب فلا فرق بين الطريقتين في عدم الجزم بأن ما يشرع فيه هو المأمور به غاية ما في الباب ان هناك منشا عدم الجازم هو احتمال بطلان صلاه العصر بينما منشا عدم الجازم في محل كلامنا هو شنو احتمال بطلان الظهر والا لا فرق بينهما من حيثيه عدم الجازم وأما دعوة قد واحد يدعيها الدعوة وقد أشار إليها سيد المستمساك قدس سره وأما دعوة أنه قد يقال إنما ذكره المحقق النائمي قدس سره كما تعرض له الأعلام في باب الإجتهاد والتقليد من انه اذا تمكن المكلف من امتثال تفصيلي فلا يجزيه امتثال الاجمالي فلو استطاع المكلف ان يسال الثقه فيخبره عن القبله فيصلي الى جهتها ويكون امتثاله تفصيليا وإن كان ظنيا فلا يجزيه أن ينتقل إلى الامتثال الإجمالي بأن يصلي إلى أربع جهات فإن الامتثال الإجمالي في طول تعذر الامتثال التفصيلي فكذلك يقال في المقام يعني نفس النقطة التي ذكرها النائين في بحث الاجتهاد والتقليد تاتي في المقام فكذلك يقال في المقام بانه اذا تمكن ان يصلي الظهر اولا الى اربع جهات ثم يشرع في العصر فيكون جازما بالترتيب اي ان العصر وقعت بعد ظهر صحيحا فاذا كان متمكنا من ذلك فلا يجزيه ان ينتقل الى طريقه اخرى وهي ان يصلي كل صلاتين في جهه واحده لانه لا يحرز الفراغ عن ظهر صحيحا فاذا تمكن من احراز الفراغ من ظهر صحيحة لم يجزه أن ينتقل إلى طريقة لا يحرز بها الفراغ من ظهر صحيحة قد يقول قائل هكذا ولكن مضافا إلى منع هذه الكبرى النائينية من أن الامتثال الإجمالي في طول تعذر الامتثال التفصيلي لدى مرتكز العقلاء بل يرون أن كليهما في عرض واحد حيث إن كليهما إطاعة وانقياد وتفريغ لما في العهد فلا مزية لأحدهما على اخر بنظر المرتكز العقلي مضافا لهذا يعني انه لو سلمت هذه الكبرى فان موردها ولياي ما اذا تمكن من الامتثال التفصيلي بلحاظ تمام الجهات وأما لو تمكن من التفصيل بلحاظ جهه مع بقاء الإجمال في جهة أخرى فهو متمكن من إحراز الفراغ من ظهر صحيحة لكنه غير متمكن من إحراز أن ما شرع فيه عصر صحيحة فإنه لا شاهد على امتداد المرتكز العقلائي المزعوم لمثل هذه الصوره والصحيح كما ذكر سيدنا طاب في جوار الامير مثواه ان المناط في صحه العباده هو إضافة اضافه احسنت اضافه العمل الى الله اضافه تذلليه فهذا هو الميزان لدى المرتكز المتشرعي في عنونه العمل بعنوان العباده واضافه العمل الى الله اضافه تذلليه لا تتوقف على احراز ان ما يشرع فيه مأمور به بل يكفي احتمال طباق المأمور به <تصفيق> عليه فتلخص من ذلك يا سيدنا ليش ما اجيت هنا هذا مكانك سيدنا متكاو هذا ها؟ <تصفيق> ف تلخص من ذلك أن الطريقة الثانية كالطريقة الأولى من حيث الاجتزاء بان يصلي كل صلاتين إلى جهة واحدة الطريقة الثالثة هي المشكلة وهي أن يخالف بين الصلاتين فيصلي الظهر إلى الشمال ثم يصلي العصر إلى المغرب ثم يصلي ظهرا أخرى إلى المغرب ثم يصلي العصر إلى الجنوب وهكذا فهنا أفاد في العروه وأيده جمع من معلقين منهم المحقق أن قدس سره بأن هذه الطريقة لا تجزي للعلم بفساد الثانية إما لفسادها أو لفقد الترتيب وقد أبان في شرح ذلك قدس سره سيد الخوي حيث أنه تبنى ذلك وقد أبان سيدنا قدس سره في شرح ذلك صفحة 470 وسبعين أنه هنا صورتين صورة الأولى نفس هذه الصورة تنقسم إلى صورتين صورة الأولى إذا صل العاصر إلى الجهة المقابلة كالشمال مثلاً عفوا إذا صلى الظهر إلى نقطة الشمال مصلى العصر اشتباه إذا صلى الظهر إلى نقطة الشمال مثلا ثم صلى العصر ما بين المغرب والجنوب بحيث تكون المسافة بين صلات الظهر وصلاة العصر أكثر من 90 درجة لأنه صلى الظهر إلى الشمال ولم يصلي الغرب عفواً ولم يصلي العصر إلى جهة الغرب بل صلىها بين الجنوب والغرب ثم صلى الظهر ثانية إلى جهة المغرب وصلى العصر الثاني ما بين الجنوب والغرب الشارق وصل الظهر ثالثة إلى الجنوب وصل العصر ما بين الشمال والشرق وصل الظهر رابعة إلى جهة المشرق وصل العصر ما بين الشمال والغرب فانه في مثل هذا الفارض يعلم تفصيلا ببطلان العصر الاولى اما لعدم الاستقبال الظهر صحيحه حيث صلاها الى جهه الشمال وكانت الشمال هي القبله ولكن العصر حيث صلاها بين الغرب والجنوب فقد وقعت فاسده لعدم استقبال او لفخذ الترتيب كما لو فرضنا ان الظهر نفسها لم تقع إلى القبله اذن فالعصر الاولى معلومه البطلان تفصيلان فكيف يجتزا بهذه الطريقه في صراط تفريغ الذمه هذه الصوره الاولى صورة الثانيه ان يصلي الجميع الى الجهات متقابلة من دون ان يصلي في الجهات البينيه كما اذا صلى الظهر الى الشمال ثم صلى العصر الى المغرب ثم صلى الظهر الثانيه الى المغرب لكن صلى العصر الى الجنوب ثم صلى الظهر الثالث الى الجنوب لكن صلى العصر الى المشرق ثم صلى الظهر الرابع الى المشرق لكن صلى العصر الى جهه الشمال فاجتمعت في كل جهه صلاتان لكن مختلفتان, مختلفتان بالعدد طبعا يعني قد تكون الجهه ظهرا اولى ولكنها عصر ثانيه وهكذا او بالعكس فلا جزم بالبطلان حينئذ صحيح ما نجزم بانه بان صلاه العصر فاسده اما لفقد الاستقبال او لفقد الترتيب لا نجزم لاحتمال كون القبله في الاوساط يعني واقعه بين الشمال والغرب او الشمال والشرق فيكون بعد الجهتين اللتين صلى اليهما الظهر والعصر بخمسه وأربعين درجة وهو مغتفر على الفارض لكن عدم الجزم بالبطلان لا يعني الجزم بالصحة لاحتمال أن تكون القبلة منحرفة عن الشمال إلى المغرب بأكثر من خمسة وأربعين درجة كما لو افترضنا أنه صلى الظهر إلى الشمال وصل العصر إلى المغرب، ولكن القبلة واقعة بين الشمال وبين المغرب بما يقترب من المغرب بحيث يكون الفاصل بين جهة الشمال وبين القبلة أكثر من خمسين درجة، فهنا في مثل هذا الفرض صلاة العصر التي صلاها إلى المغرب وإن وقعت. إلى القبلة أو ما بين اليمين واليسار إلا أن صلاة الظهر قد وقعت بعيدة عن القبلة بأكثر من 45 درجة فصلاة الظهر لم تقع صحيحة فكيف قلوا تقع العصر صحيحة وهذا الاحتمال وارد فمع ورود هذا الاحتمال لا يحصل له الجزم الجزم بأنه أتى بعصر صحيحة بعد ظهر صحيحة هذا تمام ما ذكره قال فظهر من جميع ما ذكرناه أنه لا يحصل الجازم بالامتثال إلا بأن يصل العصر إلى عين الجهة التي صلى إليها الظهر وهي الطريقة الثانية أو بأن يشرع في العصر بعد استكمال جهات الظهر وهي الطريقة الأولى وذكرنا فيما سبق أن هذا البحث يبتني على ان الفقراء المذكورا في صحيح زراراء انما هي اربع مكان اربع هل يستفاد منها سقوط الترتيب في مطلق العذر او يستفاد منها سقوط الترتيب في خصوص فرض السهو والجاهل أم ان هذه الفقره غير غير معتمده من الاساس فهنا تصورات تصورات مو اقوال تصورات التصور الاول ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله في تعليقته على العروة الوثقى في المسألة الرابعة من فصل أحكام الأوقات قال حيث إن سيد العروة استند إلى هذه الفقرة فذكر بان من صلى العصر نسيانا ثم تذكر الظهر بعد التلبس بها او بعد الفراغ منها يمكنه ان يعتبر الاولى ظهرا والثانيه عصرا قال لما ورد سيد العروه قال لما ورد في الصحيحه انما هي اربع مكانه اربع فهنا علق السيد الاستاذ دام ظله بقوله لا وثوق لا وثوق لان مبناه هو الوثوق وليس حجيه خبر الثقه لا وثوق بان هذه الفقره من كلام الامام عليه السلام فلعلها من كلام زرارا باعتبار ما ثبت في الجوامع من أن حريز قد ينقل شنو اها بعض فتاوى زرارا والرواية التي هي محل كلامنا هي مما رواه شنو حريز حماد عن حريز عن زرارة شوف هذه الرواية بل عن حماد بن عيسى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام حديث واحد باب ثلاثة وستين من أبواب المواقيت إذا نسيت صلاة أو صليتها عن أبي جعفر زرارة ينقل من؟ عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن يعني الصلاة الأدائية ابدأ بها فاذن لها واقم ثم صلها ثم صل ما بعدها باقامه لكل صلاه وقال ظاهره من زراره قال ابو جعفر وقال قال ابو جعفر عليه السلام ظاهره ان زراره يخبر ثانيا عن ابي جعفر وان كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداه صلاه الفجر فذكرتها فصل الغدات أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ومتى ذكرت صلاة فاتتك صليتها تهينا وقال شهد الآن في هذه وقال الثالثة وقال ظاهر شنو الظاهر أن زرارا يخبر عن أبي جعفر أنه قال وقال إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وانت في الصلاه او بعد فراغك منها فلوها الاولى اعتبر هذه هي صلاه الظهر ثم شنو صلي العصر فانما هي اربعه مكان اربعه وقد استند سيدنا قدس سره إلى هذه الفقرة من الرواية للإفتاء بأن من ذكر الظهر بعد أن صلى العاصر فليس عليه شنو أحسنتم برقبولة برقبولة برقبولة برقبولة. فليس عليه إلا الإتيام بالعاصر ولكن السيد الأستاذ يقول لعل هذه وقال. يعني لعل حريز يخبر عن زرارا وقال اذا نسيت الظهر الى اخر الفقره فتكون وقال معطوفه على اصل وقال وليست معطوفه على مقول الامام عليه السلام معطوفه على اصل الجمله أولى وهي قوله عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر بلحاظ أنه مثلا نقل في بعض الجوامع عن حريز أنه ينقل <متحدث> ياي. فتاوى زرارا إلى آخره فلا وثوق بصدور هذه الجملة عن الإمام عليه السلام ما بعد عظم من هذا الإعراب <متحدث> <زي>. <متحدث> <متحدث> ولكن ما أفاده دام ظله الشريف لو سلمنا بالكبرى وهي ان الادراج ضمن الروايه التي هي بيان لكلام الإمام عليه السلام ليس منافيا للامانه والضابط لو سلمنا انه مو منافي فلا أقل أنه خلاف الظاهر في المقام جدا وبيان ذلك بالحاض ذيل الروايه لاحظوا حيث إن الإمام بعد أن ذكر الفقرات قال في آخر الرواية قال قلت نقرأ الفقرة حتى يتبين سين أني وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغدات ابدأ بالمغرب ثم العشاء فإن خشيت أن تفوتك الغدات يعني صلاة الفجر إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم الغدات ثم صلي العشاء وان خشيت ان تفوتك الغداه ان بدات بالمغرب فصل الغداه ثم صل المغرب والعشاء ابدا باولهما اولهما يعني شنو يعني المغرب لانهما جميعا قضاء اياهما ذكرت فلا تصليما الا بعد شعاع الشمس قال قلت ولماذا ذاك قال قلت ولماذاك قال لانك لست تخاف فوتها يعني اذا اخرتها لما بعد شمس لا تخاف فوتها بخلاف الغداء لانك لست تخاف فوتها زين فلو مشينا على محتمل السيد الاستاذ دام ظله لا كان مقتضى ذلك ان قال هي شنو لا لا ان قال هو كلام حماد قال حماد عن حريز قلت لزورار ولماذا قال زراره انا الشغله لازم تصير بعد لانه لا معنى قال قلت زراره ونفسه قاعد يتحكى ويروحه امال ايه معناه قال حريز قلت لمن لزرق. ها فمعنى منه المخبر عن حريز حماد اذا قال هو حماد مقتضى ما احتمله السيد الاستاذ هذا قال يعني حماد عن حريز قلت يعني حريز قاعد يقول قلت لزراره ولماذاك قال زراره وهذا يتنافى مع ظاهر السياق جدا فإننا لو قبلنا أن يكون السابق إخبارا من زرارا لم نقبل أن تكون من جملة الفقرات ما يخبر به حماد عن حريز أنه قال لزرارا قلت فأجابه شنال الاحتمالات هذه فحتى لو سلمنا بهذه الكبرى وهي انه يمكن للراوي ان يدرج ضمن كلام الامام عليه السلام كلامه ولا ينافي ذلك الامانه الا ان هذا انما يتم لو كان منسجما على الاقل مع ظاهر السياق لانه مصادم له فمقتضى حجيه الظهور هو أن يكون ما أفاده بقوله قال هو من ونفس زرارة قال زرارة قلت للإمام عليه السلام ولمذا قال لأنك لست تخاف فوتها فالتشكيك في صدور هذه الجمله من الامام عليه السلام احتمال موهوم مناف لظاهر السياق نعم لانه نص من هذا السبب لعدم الوثوق لان الروايه اصلا معرض عنها من قبل المشهور لا لا لا قال ولعله لذلك اعرض المشهور السبب هو عدم الوثوق <تصفيق> ولعله لذلك فهو الآن يقول لا وثوق إذ الإدراج عبارته ولا وثوق بصدور هذه الجملة من أبي جعفر إذ الإدراج يعني الإدراج من إدراج فتاوى زرارة نقل في الجوامع عن حريز يعني نقل الفقهاء عن حريز إن أنه نقل فتاوى لزراره قال ولعله لذا يعني ولعل المشهور لما التفت الى هذه الجهه أعرض اعرض عن العمل بالروايه فاعراض المشهور هذا اثر مو هو المؤثر في الموضوع حال شو هذا اللي قاله حال هذا اللي قاله زين وهذا هو جوابه فالتصور الاول وهو ان هذه الفقره لا وثوق احتمال موهوم يتنافى مع ظاهر الروايه جدا التصور الثاني ما ذكره سيدنا قدس سره من انه لو سلمنا بهذه الكبرى انما هي اربع مكان اربع فهي خاصه بفرض السهو والنسيان ولا شم ولا نحرز شمولها ولا نحرز شمولها لمثل مثلا محل الكلام وهذا يتنافى مع ظهورها في مقام التعليل وبيان الكبرى إنما هي أربع مكان أربع يأتي الكلام في التصور الثالث والحمد لله <تصفيق> في من الاحتمالات الوهمه نعم تغير ما هو احتمال موهوم ما قلنا ما في احتمال قلنا وهم نتكلم في ظاهر السياق شيخنا انت التفت اذا اقول في الاولى قاله من هو من هو قال زرعره بعدين قال الثانيه المعطوفه عليه حم...